سورة المدثر للقارئ عبد العزيز ابن صالح الزهراني بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر 114. والرجز فهجر 115. ولا وَلِرَبِّكَ تستكثر 116. ولربك فاصبر 117. فإذا نقر في الناقور 118. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا 119. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 110. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر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 كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون, يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر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 أي يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء I